يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما 119. ورزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا 110. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسٌ إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَهُّمُ كَافِرُونَ أَو لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ من احد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاء كم رسول من آفوسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رأوف الرحيب فإن تولوا فقل الحسب يا الله لا إله إلا هو عليه توك قلت وهو رب العرش العظيم